ختمت يا ملح الحياة وطيبها آيات ربك فهنئي بثباتي كررته دوما وسرت بظله صاحبته في الجهر في الخلوات وختمته والله حين ختمته فاضت عيون الحب بالدمعاتي ريمة التي تتلو فيخشع قلبها وتلوذ كل الوقت للآيات هي جوهر هي لؤلؤ هي فضة وزمرد هي وردة السحا وزم الرجون هي وردت الساحات البست امك مع ابيك بعزة تجل وقار باول الختمات ستظل ذكرا ختم ريما فرحة فيها الفخار بسائر السنوات حفظ الكتاب لقلبي ما حافظون حفظ الكتاب هو السرور الآتي فرعك رب الحافظين كتابه و بالراحة والخيرات سير مع القرآن دوما يا في هذه الدنيا إلى الجنة في هذه الدنيا إلى الجنات, في هذه الدنيا إلى الجنات I'll